اصحاب المشأمة ما اصحاب المشأمن السابقون اولائك في جنات النعيم ثلث من الاولين وقليل من على سرر موضونه متكئ قابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وبارق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما وُحُورٌ عِينٌ كَمَثَلِ اللؤلؤِ الْمَكْنُونِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا إِلَّا وَقَلْخِ مَبُودَ وَظِلّم مَْدُودِ وَمَااء مسكوبَ وَفكِهَة ثًا لا مَفقُوعتُِ وَلَا مَُّوع وَفُروش رفُوًا سلطة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا okay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 وقدرنا بينكم الموت وما لحن بمسوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلنون ولقد أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزل أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم جعلناها ام نحن المنشئون نحن جعلناها تذكره ومتاعا للمقوين فلا أقسم بما them you yeah. have. ويم وتصليت جهنم ان ذا له حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم